لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمالكم ولكن ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نتائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن وإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قرور ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهم في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبرغولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم وللرجال عليهم درجة وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطَّلَاقُ مَرَّتَان فَإِنْ أَنْسَأْتُمْ فَبِعِتَاقٍ غَيْرَ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ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 فإن طلقها فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أي يتراجع إن ظنا إن ظنا أيقينا حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون